كان فكان علقة فخلق فسواه فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى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 أَذِنَّا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كان مِزَاجُهَا كَافُورًا